اعلم أن جمهور العلماء يثبتون حكم المحاربة في الأمصار والطرق على السواء لعموم قوله تعالى ويسعون في الأرض فسادا من قال بهذا الأوزاعي والليث بن سعد وهو مذهب الشافعي ومالك حتى قال في الذي يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله بيتا فيقتله ويأخذ ما معه إن هذه محاربة ودمه إلى السلطان لا إلى ولي المقتول فلا اعتبار بعفوه عنه في إسقاط القتل. وقال القاضي بن العربي المالكي: كنت أيام حكمي بين الناس إذا جاءني أحد بسارق وقد دخل الدار بسكين يحبسه على قلب صاحب الدار وهو نائم وأصحابه يأخذون مال الرجل حكمت فيهم. بحكم المحاربين وتوقف الإمام أحمد في ذلك وظاهر كلام الخراقي أنه لا محاربة إلا في الطرق فلا يكون محاربا في مصر، لأنه يلحقه الغوث وذهب كثير من الحنابلة إلى أنه يكون محاربا في مصر أيضا لعموم الدليل وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تكون المحاربة إلا في الطرق وأما في الأمصار فلا لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث بخلاف الطريق لبعده ممن يغيثه ويعينه قال ابن كثير ولا يثبت لهم حكم المحاربة إلا إذا كان عندهم سلاح ومن جملة السلاح العصي والحجارة عند الأكثر لأنها تتلف بها الأنفس والأطراف كالسلاح خلافا لابي حنيفة المسألة الثانية إذا كان المال الذي أتلفه المحارب أقل من نصاب السرقة الذي يجب فيه القطع أو كانت النفس التي قتلها غير مكافئة له كأن يقتل عبدا أو كافرا وهو حر مسلم فهل يقطع في أقل من النصاب ويقتلوا بغير الكف أو لا اختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم لا يقطع إلا إذا أخذ ربع دينار وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وقال مالك يقطع ولو لم يأخذ نصابا لأنه يحكم عليه بحكم المحارب قال ابن العربي وهو الصحيح لأن الله تعالى حدد على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ربع دينار لوجوب القطع في السرقة ولم يحدد في قطع الحرابة شيئا في ذكر جزاء المحارب فاقتضى ذلك توفية جزائهم على المحاربة عن حبه ثم إن هذا قياس أصل على أصل وهو مختلف فيه وقياس الأعلى بالأدنى وذلك عكس القياس وكيف يصح أن يقاس المحارب على السارق وهو يطلب خطف المال فإن شعر به فر حتى إن السارق إذا دخل بالسلاح يطلب المال فإن منع منه أو صيح عليه حارب عليه فهو محارب يحكم عليه بحكم المحاربين انتهى كلام بن العربي ويشهد لهذا القول عدم اشتراط الإخراج من حرز فيما يأخذه المحارب في قتله وأما قتل المحارب بغير الكف فهو قول أكثر العلماء وعن الشافعي وأحمد فيه روايتان والتحقيق عدم اشتراط المكافأة في قتل الحرابة لأن القتل فيها ليس على مجرد القتل وإنما هو على الفساد العام من إخافة السبيل وسلب المال قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا فأمر بإقامة الحدود على المحارب إذا جمع بين شيئين وهما المحاربة والسعي في الأرض بالفساد ولم يخص شريفا من وضيع ولا رفيعا من دنيء انتهى من القرطبي قال مقيده عفى الله عنه ومما يدل على عدم اعتبار المكافأة في قتل الحرابة إجماع العلماء على أن عفو ولي المقتول في الحرابة لغ لا أثر له وعلى الحاكم قتل المحارب القاتل فهو دليل على أنها ليست مسألة قصاص خالص بل هناك تغليظ زائد من جهة المحاربة المسألة الثالثة إذا حمل المحاربون على قافلة مثلا فقتل بعضهم بعض القافلة وبعض المحاربين لم يباشر قتل أحد فهل يقتل الجميع؟ أو لا يقتل إلا من باشر القتل فيه خلاف؟ والتحقيق قتل الجميع لأن المحاربة مبنية على حصول المنعة والمعاضدة والمناصرة لا يتمكن المباشر من فعله إلا بقوة الآخر الذي هو ردء له ومعين على حرابته ولو قتل بعضهم وأخذ بعضهم المال جاز قتلهم وصلبهم كلهم لأنهم شركاء في كل ذلك وخالف في هذا الشافعي رحمه الله فقال لا يجب الحد إلا على من ارتكب المعصية ولا يتعلق بمن أعانه عليها كسائر الحدود وإنما عليه التعزير المسألة الرابعة إذا كان في المحاربين صبي أو مجنون أو أبو المقطوع عليه فهل يسقط الحد عن كلهم ويصير القتل للأولياء إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفو نظرا إلى أن حكم الجميع واحد فالشبهة في فعل واحد شبهة في الجميع وهو قول أبي حنيفة أو لا يسقط الحد المذكور غير من صبي أو مجنون أو أب وهو قول أكثر العلماء وهو الظاهر أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا وفي لقائنا القادم إن شاء الله نذكر المسألة الخامسة فإلى ذلك الحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته